قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فنان يا حبذا دا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حبدا ذاك الخلاف فإنه أين الوفاق لطاعة الرحمن؟ وما علمت بان اعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان وما علمت بأن أعداء الرسول عليه <تصفيق> أسلاف <إيه تصفيق> الخلف بالبهتان لشيوقهم ولما عليه قد مضى اسلافهم في سادف الأزمان في الأزمان في سادف قالوا له قال افتى أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان قال أقوال الشيوخ أنتم قالفتم من جاء بالقرآن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 الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان قالفت أقوى الشيوخ فأنتمو قالفتموا من جاء بالقرآن.